وَإِذْ قُلْنَا دُخُولُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلُوا حِصْتُ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَائِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 بر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض من فقلها وقفائها فدع لنا ربك يخرج لنا مما تبت الأرض من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 وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ فِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُولُونَ النَّبِيَّ نَبِيًّا بِغَيْرِ الْحَقِّ